أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم م بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله الله لا إله إلا هو الحي ا ألف إله ل هو و ق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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره, وأخرى كافرة يرونهم مثليهم راي العين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 و ا ل موسوعه ل ا ئ ا ل ع ل م ق ا ئ م ا ب ا ل ق س ي ل ا إ ل ه هو إلا ل ا ع ز ز ي ا ل ح ك ي م إن ا ل د عند ي ن ا ل ل ل ه ا إ س ل ا م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 إ ن الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, بغير حق ويقتلون الذين ي أ م ر و ن بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم أولا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 فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين موسوعه م ا ل ن ا ب إ ن ي نذرت ل ك م ا في بطني م ح ر ر ا ف ت ق ب ل مني إنك أنت ا ل س م ي ع العليم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 قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله, بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والادكار واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين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 أيهم يكفل مريم م و ايهم كنت ل د إذ يكفل خ ت ص م وما و ن ن يلقون ت لديهم أقلامهم أيهم ي إذ ك مريم وما كنت لديهم إ ذ يختصمون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 اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ أ ُ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصري ا إ ل ى الله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 بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو, تعالو ندعو ابناءنا و أ ب ن ا ء ك م وانفسنا ن س ء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 وما أ ن ز ل ت ا ل ت و ر ا ة والانجيل إ ل ا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به عليم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 آ م ن و ا بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل إن الهدى إن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 أ س ل م من ف ي ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض ط و ع و ك ر ه ا م ح م ي ر ج ع و ن ق ل آ م ن ا ب ا ل ل ه و م ي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 واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذ ا ب ا ولو افتدى به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 قل ُْ يا َ أ َ ه ْ ل َ الكتاب َِِْ لم َِ تصدون ََُ عن َ سبيل َِِ الله َِّ من َ آ م َ ن َ تبغونها َََ عوجا َِ وانتم ُْ شهدا وما ََ الله َُّ بغافل ٍَِِ عما ََّ تعملون َََُْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا ل ف ض ي ق ا من ل ذ ي ن أ و ت و الدكتور ا ا ب ي ر د م بعد إ ي م ا ا ن ك ك م د ر ي ي ن و ك ا ت ك ف ر و وأنتم ن ت ا ل عليكم آ ن ا ت ا ل س ي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 ولا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن ت ف ر ق و ا و ا خ ت ل ف و ا من ب ع د ما ا ج ء ه م ا ل ب ي ن ا ت و أ و ل ئ ك لهم ع ذ ا ب ع ظ ي م ي و وجود وتسود م تبيض ج ه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 و ر ك ه الهدى ل شركه دعويه ا ل غير ربحيه ذات و ا و م ا ا في ل أ ر ض م و ى اجتماعي ل ل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 وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون الانبياء بغير حق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 مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر أ ص ا ب ت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاءهم م غ ف ر ة من ربهم وجنات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 ولقد عف عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم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 وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا موسوعه ن ك م ي م الْجَمْعَانِ إِنَّمَا الْتَقَى ت م ا ل ش ي ط ا ن بِبَعْضِ م ا ك س ب و و ا ل ق د عَفَ ي للعلوم ه إِنَّ ا ل ل ه غَفُورٌ ا س ل ي م ي ا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 ولئن متم أ و قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ل م ن ف ض و ا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الارض أ فاذا عزمت فتوكل على الله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 اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا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 بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل احياء عند ربهم يرزقون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 ف ل ه موسوعه أ ن د ر ب م إ ن ا ل ل ه س ر ي ا ل ل ي ن آ م ن و ا ص ب ر و ا وصابروا ورابطوا واتقوا ا ل ل ل ل ه ع ك م تفلحون